بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه كرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يا يوسف فان ربك يعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب 112. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 113. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا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 119. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 110. والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن يم 119. معنا أو نتخذه ولدا 110. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 111. والله غالب على أمره ولكن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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال مع الله إنه ربي أحسن مثوى 112. إنه لا يفلح الظالمون 113. ولقد همت به 114. وهم بها لولا أرآ برهان ربه 115. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 112. إنه من عبادنا المخلصين 113. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها الباب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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ كُدْدَ مِنْ دُورِهِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْنَا لِعَذَابِنَا وَاعْبُدْنَا توفري لذبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيزة تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حب. قد شغفها حباً إن نا لن في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهم وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن 119. وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 117. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 118. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوت أطه عن نفسه فاستعصى ولئلا يفعل ما أمره ليسجن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.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 112. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 113. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 119. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تربي 117. واتبعت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 118. واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعكوب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 112. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 113. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سم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 119. وذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسفي ربه خمرا 111. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه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 117. كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابثات 118. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعضرون قالوا أضغاة أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 113. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوتف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصد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 ما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ثوني به فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ 112. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه 113. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 114. قالت امرأة العزيز الآن حصى الحق أنا راوت هو عن نفسه، وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي. إِنَّ نَفْسَ الَّتِي أَمَرَتُ بِالْسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَقْلِصُهُ لِنَفْسِي 119. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 110. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 111. وكذلك كَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ فِي رَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 119. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 110. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 111. ولما جهزه 119. بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين 120. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 121. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون 114. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها, لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 115. فلما ما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظ. 117. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 118. ولما فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعتهم رُدَّتْ إليهم قَالُوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا ونمير أهلنا ونح فَأَبُو أَخانا وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَنَ لَنْ نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى 111. ونحسون موسقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل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 111. الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 112. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من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 ذر الناس لا يعلمون، ولما دخلوا على يوسف وأئله أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبت إس بمَا كانوا يعملون، فلم. ما جهزهم بجاهزهم جعل السقاية في رحل أخيه، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها أن اللعير إنكم لسارقون.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 جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل رعاء أخيه ثم الس 114. تخرجها من وعاء أخيه 115. كذلك كذنال يوسف 116. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 ابن شيخ كبير، فخذ أحدنا مكانه. إننا نراك من المحسنين. قال: مع الله أن خذ إلّا ما وجدنا متاعنا عنده إن 119. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله 119. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 117. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 118. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا ك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.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 عَسَى الله أَن يَأْتِيَنِي بِهِم جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّ غب عيناه من الحزن فهو كريم. قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَفْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِقِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثْتِ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا سَنَا وَأَهْلًا نُبُرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ 117. وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا 118. إن الله يجزي المتصدقين 119. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 119. وهذا أخي قد الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتَ فَنِدُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوُتِدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 119. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 110. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العوش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رب في حق وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 112. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 113. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 114. وما تسألهم عليه من أجل 112. إن هو إلا ذكر للعالمين 113. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 114. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وقال 126. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 127. قل هذه سبيلي أدعون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 119. أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون 110.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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل كل شيء